مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا غافر الزلات يا مقيل العثرات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين يا أرحم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم اصر إخواننا المجاهدين في الشام اللهم كن لهم عينا ونصيرا اللهم أمدهم بمدد من عندك اللهم أمدهم بمدد من عندك يا قوي يا عزيز اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وسدد ربيهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم, وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم فل جيوشهم ودك عروشهم وشل أيمانهم وهد أركانهم اللهم اكسر شوكتهم اللهم استأصل شأفتهم اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم خالف بينهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا بقوتك يا عزيز اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفه عبرة وآية يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا متين يا رب العالمين اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين في بورما اللهم كلهم معينا ونصيرا, ونصيرا اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم اللهم ارحم ضعفهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم وشاف جرحاهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى اللهم ارزق البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين إلهنا وسيدنا ومولانا اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان إليه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا اللهم واكتبنا فيه من الفائزين اللهم اكتبنا فيه من المقبولين اللهم واكتبنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين